يا وارد والافراح في السحر ازحت ما بفؤادي من لظى الكدريه يا وارد الانس والافراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر ناشدتك الله هل جزد الحقيق مررت بالارض ذات الماء ومال شجر ي بها سحب بها والافراخ دمائمة يا قوم سنسكن بالخير ومن الضفرين اني لا يوما وبي حزن ويرحل الأزن من قلبي مع الضجري حوت حبيبا به الأكوان عماطرة يضوء رياه في سهل وفي وعري قرّا سخيا تقيا سيدان سددان يضيء في الكون لأهل الكون كالقامر بعد الجلالة بحر إن ترى آله الجود تلقى الجود السيادة لب اللب من زين الوجود وخير الخلق من شرفت به البرية من بادل وبالحضر عنه الجمادات أضحت وهي مفصحت وقد أتى منحه في معظم السورين محمدان آل خير خلق الله قاطبة وسيد الجل والاملاك والبشر محمد خير خلق الله قاقبه وسيد الجن والاملاك والبشر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركلي ويا وزري ويا غياذي ويا من كن في ويثقني ويا يسري ويا روحي ويا لمن ضاقت مداهمه وخير من يرتجى في العسر وغل يسريه وانت اكرم من في الكون والسبب اقوى لنيل المنى والفوز به قمري يا رسول الله انظر